يَوْمَ تُبْدَى كُلُّ نَفْسٍ ما عملت, من خير محضرا مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ قَبِيلَةٍ إِلَّا كَمَا عَمِلَتْ أُمَّتُهَا وَهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِهَا ۖ يحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم, ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت. وليس ذكرك الأنثى. وإني سميتها مريم. وإن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 كلما دخل عليها ذكرية المحراب ودَعِنَهَا لِزَقَاعٍ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ